من أي ربك وعظوه أقول حديث قول آسى رضي الله عنها ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادمة لهم ولا مرأة ولا داب ولا داب ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا انتقن لمسي قط وفي مصر ما ميل منه شيئا انتقنه من صاحبه إلا أن تنتهك محار الله فإذا انتهت محار الله لم يقم مغضبه شيئا حتى ينتقن لله الحديث هذا يعني دفامه في الجزء الاول والجزء الثاني الجزء الاول ما ضرب على ولا, ولا جاب بس ولا شيء انقص الا أن هذا الجزء الاول ولقيت في بعض الحديث فبعض الخرطنه والجزء الثاني في كتب اخرى فكنا يعني هل نفس مثل الجزء الاول قسم الحديث تجد الحديث جار الثمان في مظل من مصادر قيد السنة ولا بد من تقسيني ربما إلى كثمين، بل إلى ثلاثة حديث حسنا أذكر موضوع صحيح من حديث عائشة لكن ليش فيه هذري الذي فيه ذكر الضبطة فأنت راجعت شيء ذلك؟ لا، ما ذكر في ذلك في ذلك نور قدان ثم البخاري اشرح لي في نسبه ما لنقوم شنو؟ اذا ما صحيح البخاري اذا ولا هو ده النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا أن تنتهك انحارم الله وأن تنتهك انحارم الله لن يكن الغذوي حتى ان تفهم بيها أبر رجال لا ما فيه ناظر والبخاري م... ما فيه شكرا شكرا شكرا هنا حديث قالت ومثلنا من الراجل الذي خرق قصة المشاركين حتى ضرر بالسيف حتى عمروا بالسيف كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعذبكم من وزن نصر الله قال الشيخ رسولان أرى هو في كتابه عن الأوداع الحجار العقلي ما هو كتاب الله أو إسحاق في, فينا في, في حديث في نبي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكر بؤسن والحر عزن هل هذا ثابت؟ لا أردت روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبتح وعن أبتح المقصة المسطناف من السباعد هذا موجود في حديث قصة المسطناف سبا من السباعد مقصة فهنا حديث ذكر شغل في الصحيحين عن اللي غياء قال ألا ترون كيف الله عن النشطنا في ريشي ولعنا واشتنون من ظننا وعنون من ظننا وأنا محمد يقول شغل صنون في مثلنا مهارس الفرع حتى الشخ حمد البل الباقي حمد السؤال ماذا تفعله؟ وبعن نسمي لأي غريبة محكة؟ ماذا تفعله؟ ماذا تفعله؟ على اساس انه مشي عليه ضروري بالليل نفس الساعه كان يقرر انه يروحوا على الساعه 12:00 بالليل ويغيروا مزيق له ارقام من الاشاعره امم عم نحكي في سنه ختمه السنه دي فلا يكون به منعاد المسلم تلعب والمسلم ولأنه يراخذه المسلم منه أخذًا لا يملك به المسلم من المسلم بأن يغيمها ويسرق وصإنه يرد إلى مالكه لحديث معاقة النبي صلى الله عليه وسلم وهم مئين ما اتفق الناس فيما نعلمه عليه ما هو حديث معاقة النبي المكسود لهذا؟ أعب عليهم من العلماء من قال يرده على مالكه المسلم وهو قول الشافعي وابي الخطار هذا الفيديو عن لن يظلم مدينة أسلم دماء دمن أو مادن أخذهه في دماء المسلمين القصاء محبا. فإسلام الحربي يقول هنا سأغل الفقراء بل لو أسلم الحربي وبيته مادن مال مسلم قد أخذهم المسلمين بطريقة الاستنام ونحوه ما ما من قديم مثل مثل من وكان محرم في دين كان له معنى كان له معنى ولم يرده الى نفس الذي كان عندكم عند النهر الغلانا نختارين ومن بعدهم وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين ونفذه ابن حنيفه كما ان وصف القول احمد تقعد الجماهير من احبابه بناء على أن الاسلام أو العهد قرر ما يدينهم به الذي كان يعتقدوه ملسا لهم لانه خرج عن مالكه مثل في سبيل الله ووجب أجله على الله وآخره هذا صار مستحنا له وقد غفر الله له بإسلامه ما فعله في بناء المسلمين وأمهاله فلم يضمنه بالرد إلى مالكه كما لم يضمن ما أكلفه من النفوس والأمهال ولا يقضي ما فرقه من العجادات لأن كل ذلك كان تابعا من الاعتقاد فلما رجع عن الاعتقاد وعثر له ما تبعه من الجنوب فصار بيده من المال ما تبعت عليه في فلم يأخذ منه كثني من عقود الفاسدة التي كان يستحبها من لبا وغيره ومن العلماء من قار يرده على مالكه المسلم هو صور الشافعي وعلى الخطوات المسنبنية بناء على أن تنامه سعود محرم ولا ينبقون به مال المسلم كالغفر ولأنه لو أخذه المسلم منهم أخضر لا ينبق به مسلم من مسلم لأن يغلمه أو يحيطه فإنه يرد, أو يرد إلى مالكه المسلم في حديث مناقشه النبي صلى ثم وقعت أشيرة في يد الآباء ثم قبلت فتصف وقيتهم وكانوا قد تغلموا من إبن الرسول عن السلام من خطر العبوع فقامت في الليلة ومتطقتها وهربت على هابي الناصر وهي ترى عملك الرسول عليه السلام فمجاه الله سبحانه وتعالى فمذرت لله نذرا أن نجاه الله أنها تذبع فقال الله عليه السلام لا نذر لمن لا ينبك أو لمن لا هذا هو جنيد الشافي ومن ذكرنا ماذا أظن في قائد هنا حديث الآن الذي ختل المرأة قال بسمها تغتشت من النبي صلى الله عليه عن علي أن يهودية كانت تشت من النبي صلى الله عليه وسلم فتقع علي كان فيه فخنقها رجل حتى ناتف فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمع رواه ابن داوت في سننه وابن وطا في سننه ابن وطا عليه وسلم التورة في سننها موجودة من قيادة معروف أنه من خبار الحنابرة ولماء الحنابرة والمحدثين بوقت واحد لكن تكلم الرعبون في هزمه فأحاديثه يُوأ تفرج بها تُوكر منه على حذر أما إذا أشارت غير مذلك فهو إما منه كما يستفاج من الحديث ليس <تصفيق> يستفاج <تصفيق> براويه اشتركوا في القناة هنا حديث قول صلى الله عليه وسلم لا يحب دون رئي المسلم إلا بحب وصلاته الحديث هذا يعني في عدة مواضع من كلب السنة ولكن بلفظة المثل هذا اللصد يبدون زيادة بلسلم ايه؟ بهذا اللصد يبدون زيادة الحديث هو زيادة وهو حديث عبدالله المسعود وفيه زوابة لو شن ده راي مثل الحديث هل الحديث مثلا الحديث الى مثلا ذكر بزياده من وجه صحيح بدون زياده غير صحيح فالتخريج قال وشاء مثلا الى الحديث بالزياده بدون الحديث الى وعده تراواه زيادة في الله وعده عمره دون زياده ولا هذان في علماء الحديث ومخريجي الحديث فالان لم يتشابه مثل هذا الحديث سيقال وعده وكمان دون يكون بلا نقص للجميع جنس وان هناك زياده ليس جميعين والمذ بالافر وهو بلا شك الانص والعدل وهو ان ينص ان الزواج الثانيه ليس عند في لون الثلث هذا هذا في الحديث اخر قول صاحبنا ان يجري حلفه قال تجيب ايضا في هذا المعنى ان العدل ادلاس ان يجري حلفه هذا ربنا لكن معناه صحيح يملك حديث بمعنى أن من نظر نظراً فلم يوفي به فكسارته كسارة اليمين بالتفرير يمشي إلى هذا نقول أنه لا يريد على اللصف لا يملك تذكر اللصف الذي يتبع من معناه معنى لا مكوش najmreku cero zapravo I thought it No. No, oh? you've المخالفة تكون في مدفون يسهم يعني مثلا حديث بذور نقول إذا وضعوا كذبوا في إناء حدكم فليوصله ثبعا إذا يعدى هنا بالصلاة وهو يقول برأيه فليوصله ثلاثا هذه المخالفة تصدر هذه المخالفة لو كان فالرواية والرأي حد العكسي فناله أي لو كان الحديث المرتوى بلطب فليغشله ثباثا وقال هو فليغشله السبعة الثلافة ذخلت في السبعة فلا يكون هناك مخالفة مخالفة تساعد من تنافق هذا هذا هذا هذا لما تقول أنت ولا غيرك ولكن أو جمع الشيطراتية تستغيرك على ما أرى ما دام أنت بتقول هذا غير فأتنا ثمان الكلام فأنا بقول لك أنت ولا غيرك لأن هذه قاعدة متفردة أنت جميع النار فيما ما نتباحث معهم نلقي منها فأريد أن أفهم هل راحبني الذي تراحف معه راحب هري ولا لا إن كان راحبا فسأمني وإن كان لم يفهم فلا بد مني هذا وإذا بنكون عمنا, عمنا في كلام فهذهبت الهواء فلا أكاد أقول واضح و لكن إيش و هذا كلام ما يشيون عليه لكن إسمعني الخير وعزنا للحديث الذي تظن أنت وغيرت لأنه ينافي الطاعة التي أنت في حديث المدور فقلت لكذا ليس الأمر كذلك لأن الأمر بإعطاء الوحياء أمر عام يمكن أن يدخل تخصيصك هذا يمكن ولما كان من المقرر أن الشاهد يرى ما ليه من هنا بقعب أخرى وأن الرائب أدرى بمرينه من غيره من عنه فهنا إذن رائب هذا الرائب خير من الرأي من كان أولا غير رائب وثاني كان غير شاهد هنا ابن عنا لبي الله عمه أولا هو شاهد لأنه صحابي كنا ومعليم وثامياً ولغير معلوم أنه كثير من من يتمشكون بمطلق آتاء اليحية هو رأو من الواسع حديث البحية الحديث في قاهمة العيو فيه من رضا صلى الله عليه وسلم قال خص الشابب فآف اللحاة وخالف اليهود والنصار الآن نحن نتصور ابن عمر الله عنه و اصرى على شديده هذا اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حكه الامور هو ضبطه من بل هي من عذاب هو كانه نار عليه رجل صالح وقع في جدي وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعطون لحاهم مهما الزابة تحت القضرة هل تتصورون معي هذا الإنسان لا يمكن أن نتصور أنه يخادف الأمر النظرون ما كان مفتوما عنده على عمومه وثمهنه وهو يرى الرشول عليه السلام ورسوله طعام صدر في هذه الحالة في الحالة من الحالاتين في كان يأخذ منها او لا يأخذ منها مطلقا فماذا تظلم بهذا الصحابي يخالص الرسول عليه السلام وهو التبع في قلبه لناخته في نسال قلت يا ظلمة الحالة هذا رئيس والسؤول عصادي انصدر كياد السكر لتعذر رسول عليه السلام وما في عنده هذه الفلسفة التي نحن نقوم اليوم في الفلسفة والمسؤولية نقسم أعمال الرجوم عليه السلام إلى قسمين في بابات سعادة فنقول لقد كان صوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة هزنة يعني فنعرفت عن بابات وكما قال عليه السلام أنتم <تصفيق> أعلم لهم هذا الصحابي دي لا يصل لخالفتين فيتبع الرسول عليه السلام حتى في الأمور العادية والتي لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطي فيها التطلب لله كبير المدهية فهي واجد أعصائه كما تعلمون فهي أبادة فلو كان ابن يرى الرسول عن السلام لا أخذ الزحية فيه. فيه في هذا الإنسان الهائل يحب الرسول عليه السلام حباً لا يفتلس بينها ما يصبع وما يصبع عليه يستهر في حقه المخالصة الرحيم وما يأخذ معذن مقبل هذا فيه لكن قد أن يستمر أخذ عند هذا الشيء فأقول إذن هذا يختلف سنوماً الموضوع العيذ <تصفيق> براد نحن نعلم أن الذين ترغبون من أخواننا هذا الشمس في فن وكتاب في هذه الجلالة وغيرها إذا يعتمدون على هذا العموم أولاً ثم على هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد عنه انه كان ياخذ له شيء ولا عن احد من الاطفال فانا اقول فونساء الاغنيه مقصوده ومالون عند اهل العالم ودرسني هذه المحن انتباها لها وقصص عمليه ما هي قوله عدم بعدني للشاي لا يسجن لا يسجن العين بعزمي عزم لا يسجن العين بعزمي يعني حين اقول انا هذا الحديث فاعلم ما رايته ما يعني أنه هو وقد يكون موجود وأنه لم أرد وبهذا كان هناك أدب نبى عليه ونماء الحديث وهو أنه إذا بحث عن حديث ما فوجد له طريقاً ضعيفا فلا يقول عن هذا الحديث حديث ضعيف فإنما يقول إسناده ضعيف باحتمال أن يكون هذا الحديث له إسناد آخر وبهذا الإسناد ينبغل من البعض ويدخل في مركز الحاجة الأولى من ذلك يقول إسناده ضعيف ثم تثنوا إلا إذا كان عارما عافظا متنكما في عم الحديث مصير لأكثر سوق الحديث فهذا رحته فقط يمكنه أن يقول هذا حديث بعيد وبهذه الطريقة نحن يفرق بينما نشأ في الحديث ولم يتمكن فيه إنهم كانوا متنكسين ديابة مني لبعض العلماء تختلف تعذيرهم في حديث لن يجوا له إسمائهم منهم من يخطع فيقول هذا حديث الله أصدر منهم من يتلطط في تعذيره فيقول لا أعرف من أفضل ما فيهانا إذا لم تعرف ممكن بغض النظر عن هذا اللي اعرفه او اشنائي وضعيه المهم ان اصراف القول لانه لا اسره يعني في الجؤه لا يقدم عليها لما كان راس يعني راس انباء بها الغالي فالان كما يقصد بإعطاء هذا المطلق والمطلق يجيء على إطلاقه ولم عن السلام هذا في حدود ما عليهم ما يأتي حديث ابن عمر هذا الذي كان يأصل من ذلك الجزيم في الحج والعنظر هنا يقولون هذا فعلوث الحج والعنظر وعين تبدأ المخالق هل الذين يلهمون إلى أمام الحديث على إصطاثه وشماله يأخذون من الحكر كما فعل ابن في الحديث والعمر هذا إذن هم يخالفون هذا الصحابي ويصفين الحديث الضيق وبخاصة إذا كان أظن أن قصي هذه المعارف التي يحيط من الحج والعمره أشوف الطبقه دي كما كان عندما يقع ذلك ثم ان كل من خالف هذا الصحابي في هذا الفعل المحبث ان يقع دون احد امريه إما أن يقدم الخاص على رأي ابن عمر وأن عمر هو أدرى في من هؤلاء متأثيرين جانيها وإما أن يقدم رأيه ابن على رأيه الشخ هذا أولا ثانيا تبقى مناس مخالفة أخرى ابن عمر نفسه وقد ثبت أذكره أنه في أقل أحواله حسن أنه إن كان يأخذ دون قيب بحجي ورغي وشيء ثابت أنه قد ذكر الحافظ أبي جديد الصبر في تفسيره ما سبق عن أبي هريرة وعن جاهي فهم دبقاء إن حجم قول من يقول لا نعلم أحدا من الثلاث سنة يأتي بالله فيه تسيري هذا شيء وشيء آخر وأخيرا بالنسبة للعياد أن الحافظ عن بيهقي قد روى بإثنابه الصحيح عن إبراهيم سيد نديد النخعي فهذا كانوا يأخذون من لكاته وإبراهيم سيد نديد النخعي فهذا تحريبه كيف يأخذونه لا يوجد انا ريمه ناعمه يا انا كده بقى في انا كان في ده بالثلاثه ولا وصل ولا وصل لا في في ده كما الصوت ده طلعت في حديث في لا الناهيه ان لا تعصي الله فحبذا يعني المغارف. ابدا لا ما يخي لا تدخل ماخلوه ما لو ما أول ثم من الناسة الناسة. لا انت هنا تقطع في فاء بالله ثم اول مغايظ خطر ثم انا علي عليك راح لا لا ما فهمت لا تستعجلني تقود بغيتي خطر تصوير لي الصفحة ثم سمدنا لبقية الصواب هذا بريق الصفح. ما ما ما ما ما ما في في الصفحة ما إرشيها الرواية التي ما أطيح حتى تلك الحرصة بجراسة ما يتخوص لا تخوص شيء غلط لا يمتأكد لكن في الأخذ من اللحظ في من اللحظة لأنني كنت مستمع بهذه الصفحة يعني هذه الروايات واي الروايات التي كتبتها اول تورينج تقول هل تعرف اراس مع اصيغ الاجيال هذه ايضا الروايات نخلص الى هذه الثلاث روايات منها كذا عرفنا رئيسه من السباق قد دعوه بالحجيء ليس على إفراحه وحينئذ فنأخذ بهذا الإفراح مخالف لعمل السلام في نقطة همة لأنكم تعلمون المغني ابن خجامة في كتاب المغني في كثير من المشائد يقول ورغي عن فلاي من الصهاب ولا نعلم له مخالطاً فكانه إجماعي طبعاً هذا ليس هو الإجماع الذي يكفر نكره لكن يكون حكثاً لا يكون هناك أخرى أصابنا فإذا شكبت فترجعنا هذه اللواية كلها تخرج أيضاً من المسألة حتى لو فرضنا عمر خالف رأته روايته لأنه ليس وحيدا في هذا النجال بل تضعه على ذلك الرغم من الثلاث كما ذكرت أهلي ف... ثم هنا مسألة يا ذقة لأنها جدا ما الصالح هذا المصر نتوقع وعقد والمصر يجري على إصلاقه كالعرب يجري على عموله من لم يأتي ما يحيّد المصر ويخصّد في العرب مثل الكعتائج هو مثل عملية وليس مسألة نظرية فكرية لا تدور للعيان حينما نجد هذه الغوايات يقال ثم هذه الغوايات يقالت هذا نفس المطلق نحن سنطلق نأتي من باب آخر هل عمد أحدا من السبب في هذه الإطلاق؟ إن سبب ذلك فتس المطلق موضي بباب وهي الغاد نجأ إلى تلقيق فإن تنازعتم في شيء فأدوه لله والرطول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لذلك خير ومعكم فأوي لك فيما أعلمت لم نجد أحدا ينكر عن أهدي من السبب أنه عاثر عن ذلك مهما قال لم نجد هذا راقي القائد الذي اشرت اليها وهي انها عامه ودقيقه جدا وهي قلنا يقتدي طالب العلم ليس كما مني من شأن عليها تناسق الفهم عندي وابننا مبسوط في التفاصيل الجنس وفي التطبيقات هذه صعيبه اقول كل نص عام أو مطرق العمل عمل الشبك على أمومي أو إصلاحي العمل لأمومي أو إصلاحي يكون هدعة من تجديد يا جبار أخرى كل نص معاك يتضمن أجزاء كثيرة ونعلم ونعلم أن جزءاً من هذه الأجزاء لم يكن مستدف لعمله هناك هذا الجزء بالذات لا نستدر عليه بالمطر العام لأنه لو كان داخلاً فيه لعمل به السلام واضح الكلام إلى هنا الآن المفاجر التالي معا أخوه كل نص عام يتضمن عادة أجزاء كثيرة جزء من هذه الأجزاء نعلم أن السبب لم يجعل عليه أو لم يعمل به فالعمل بهذا الجزء يبعثون فيه. ونحن إذا لم ننتبه لهذه القاعدة التي فهمناها من منطلقات وفقارات وفقارات إلى أقرارنا الألوح من البدع التي نفترس جميعا في إشارها هم من بدعة إلا وخير كتابي في هذا فقد نظر العلم على اثنائه وعلى فيراسه وتدبره والاستفاده منه في كتاب الانتفاع للامام الشافعي رحمه الله بالزياده عن نحوه للشيخ علي محفوظ المصري في كتاب ذهني نظار الاستباع وهو وإن كان اختبت قواعده وأصوله في هذا الكتاب من كتاب الاستباع لكنه يخيط الطلبة ويخاصة المتبيئين منهم في الأنسلة التي ذكرها ومنوابس كثير من الغداء الرائعة منها في عصرنا راجعنا كذا انها بدع وجلالات ما ادنى بها اصولا من اهل العالم من طبخي وعلي الشافعي رحمه الله انه قسم البدعه بد قسم منها بدع فضليه وقسم الآخر جبعة جبعةية ويعني بالقسم الأول الجبعة الاتقادية التي لا يسترد أن يكون لها دليل عام يشمل فيها الجبعة ويضرب على ذلك بعض الأمثلة كخروج على العلم وكالرجاء من سلطة المهان ذلك لكن المهم في مدوعه هو الخسن الثاني وهي الزبع الإلاحية فإنه يقول إذا نمر إليها من جانب وجدناها مشروع لأنها تدخل في أجبة عامة لكن إذا نمرنا إليها من جانب آخر وجدناها زبعة ورادة لكبط ما ألحق بها إما من من كانن او وصف لن ياتي ذلك صحيحا ولا يكون هذا يقول مثلا كاستفسار بسر خطا سأفعل هذا الاستفسار لكن الاستماع على هذا الاستفسار بصوت واحد فقط بهذا الاعتبار في قوله وبالأتبار الأول هو في الله فمن حافظ على هذا الاستثار كما جاء في الجنة فأم تصدقه ومن أتى بهذا الاستثار نضافا إليه الجحف السكولس والسكولس والسكول الجماعي أحد أحدث في ما لم يكن منه فأريكم السلام نعم فأنت أخذع يا ربك لله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الفساب ولم يجعل له العوجا وَمَن يُرِدْ بِرَبِّهِ رُبْحًا شَرِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُذَكِّرُ الْمُقَرَّنِينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّا كُنَّا نَسْتَهْزِئُ بِهِ أَبَدًا وَإِنَّ جَمَالَنَا لَأَنَّ اللَّهَ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت سلمة تخرج من أطوابهم إن يقولون إلا تجبا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 وَإِنَّ لَجَاهِلُونَ مَا عَلَيْهِ ضَعِيدًا ذُرُوعًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ التَّهْوِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أول كتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا للدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا ما آبانهم في ثم بعثناهم لنعلم أجل الحجبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم ستية آمنوا برضهم وجدناهم هدى وربطنا يا قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا من شططا هؤلاء قومنا اتخذوا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَجٍّ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مِنْ اِسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَدَلْ كُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُرُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اصْبِرُوا عَنِ الرَّحْمَةِ وَيَهَيْلَعُ لَهُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ نَرْفَقُ فَإِذَا النَّجْمُ انْطَفَأَ إِذَا فَلَعَتِ الْأَعْيُنُ فَهُنَّ مُبْصِرَاتٌ بِهِ وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ يُغْرِقُهُمْ ذَاتَ السَّمَاءِ وَهُمْ فِي فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يطلق فلن تجد له وليا مرشدا وتحتبهم أيقابا وهم ركود وَنُصْلِي لَكُمْ دَارَ يَعْنِي وَذَا تَشْهْمَالٍ وَكَذُبٌ ذَا سَقَاهُ رَاعِيَهُ بِالوَحْدِ لَوْ يُقَالُ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ لَوَلَيْسَ مِنْهُمْ فِرَارُهُمْ وَلَهُمْ وَتَذَكَّرْ بَعْضَ نِعْمَةِ رَبِّكَ كَيْفَ كُنْتَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَلَقَدْ قِيلَ لَهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لبثنا وَأَنُذِكْرَىٰ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبعثوهُ أَحَدٌ بِوَرِثِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الَّذِينَ اتَّقَوْا فَاليَوْمَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ولا يفعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعجوكم دين لتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وَكَذَلِكَ أَخْرَجْنَا عَلَى النَّاسِ يَومًا عَلِيمًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَاجُونَ فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلقوا على أمرهم لنتخدن عليهم